موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى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 يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حسب جهنم انتم لها واردون لو كانها ما وردوا وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن سبقت لهم من الحسنى أولئك, أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسنا وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يسمعون حسيسها وهم فيما, أنفسهم وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه الملائكه هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا خلقه النعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها لا بنا ضل قوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين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 وَإِنْ أَدْرِ لعله فِتْنَةٌ لكم وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ احكم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرحمن وَرَبُّنَا الرحمن المستعان